ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم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 خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ